لآن آل القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتحنا المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزب ظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولا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 وردوا أن تلكم الجنة قرزتموها بما كنتم تعملون ولدى أصحاب الجنة أصحاب النار صدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أنسرهم عليهم لم يدخلوها وهم يطمعون إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا أهؤلاء الذين أقسمتُم لا ينالون الله برحمه ودخول الجنة لا خوف عليهم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا للقوام بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويلا وعنهم ما كانوا يكبرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يخشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر كبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعدك استاحلا وادعوه خوفا وطمعا رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقلاه لبلد ميت, سقلاه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به kuin